وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية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 اصب علىهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد فامما الانسان اذا ما بتلاه ربه فاكرمه ونعمه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما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 صَفَّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وأنا لَهُ الذِّكْرَى يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يوم اذن بجننم يتذكر الان حَتَمَّ لَمْ يَوْمَ إِذْ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِذْ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ تكون يا ليتني قدمت لحياتي تكون يا ليتني قدمت لحياتي فيوم يذ الله يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد